ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد, أطواد شداد أنت يا ملهم شعب أن يبرو عشت كم للشعب مرام للشعب مرا للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطواها الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت يا سيد الخيرات سل عن شمالا وجنوبا ونجودا و وهذا يا جامع الاشتات انت مذ عرفناك تحب القوم جمع الفرود سيد الخيرات سل عن شمالا وجنوبا ونجودا وبهانا يا وذا عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا في خليج ومحيط عرفوا زالد ذاك شهم من بالبذل ساد قدر ما كان من مجد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها بنيت وبنيت وبنيت المجد أطواد الشداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب مراد